رؤى ان كان لنا من ta ko ولولا امنع ما تورب ذٰلِكَ خَيْرُ نُزُلٍ أَمْ شَجَرَةٌ قُلْ إِنْ جَاءَ النَّافِخُونَ نَفْخَ تجرة تخرج في أصل الجحيم طلق هم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لك أَُّ إِ مو جعَهُ لَلَ لجح إ وَ فهم على آسائهم يهرعون ولقد ضل قبلهم أكثروا فَكُنَّا نَعْسِي وَنُصُرُ الْمُغَيْرِينَ